بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرتلين رحمة من ربك إنه هو السميع رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ لا إله إلا هو يحيي ويمين رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 مؤمنون ان لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم ادلوا عنه وقالوا معلم مجنون ان إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطس البطشة الكبرى إنا منتقمون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 ان فيكم بسلطان مبين وانني اعذ بربي وربكم ان ترجون وان لم تؤمنوا لبعدت جنون فدعا ربهم انها فَاسْرِ بِعِبَادِي لَيْلاً إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ وَاطْلُبِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمُ الذُّنُبُ مُغْرَقُونَ كَمْ تَرَفُ مِن جَنَّاتٍ وَعُ وزوع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا موتين ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين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 أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن إن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون الى من رحم إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البتون كغلي الحميم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 إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين